بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ Sterker dan dezelfde لفضيله <تصفيق> لهم محمد وجوه يومئذ ما عِلم لسعيق لا تسمع فيها لذية في أقواب منضوع ونمائق مصفوفة وزرابي مبسوفة أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ اُفِعَتْ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ لست عليهم بمصطيب إلا من تغلا وكفر ilai naa i inna